بوك تو تمدي تسعة تسعة بارن لوني روجل أيام الأسبوع أيام الأسبوع سوما بارم الاثنين الاثنين منغلا بارم الثلاثاء الثلاثاء بوده وارم الأربعاء غرو وارم الخميس, الخميس سكرا وارم الجمعة, الجمعة سيني وارم السبت السبت عادي وارم الاحد الاحد ظارم الاسبوع الاسبوع سوموارن نوندي عادي وارم واركو من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى الاحد మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది. היום الاول هو الاثنين. اليوم الاول هو الاثنين. రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది. اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء 4వ రోజు గురువారం అవుతుంది. היום الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس 5వ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది. اليوم الخامس هو الجمعة اليوم الخامس هو جمعه عారవ రోజు శనివారం అవుతుంది היום 6 הוא సబ్త్ היום 6 הוא సబ్త్ 7వ రోజు ఆదివారం అవుతుంది היום 7 הוא ఆది היום 7 הוא ఆది வாரంలో 7 రోజులు ఉంటాయి الاسبوع فيه سبعه ايام الاسبوع فيه سبعه ايام نحن केवलम 5 రోజులే పని చేస్తాము نحن نعمل خمسه ايام فقط نحن نعمل خمسه ايام فقط